الحمد لله رب العالمين و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ك م ل التسليم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين مع ذكر الحكيم و ا ل م و ع ض ة ا ل ح س ن ة و ا ل ق ص ي د ة ا ل ع ذ ب ة و ا ل أ ن ش و د ة ا ل م م ت ع ة و م ج م و ع ة من ا ل ا ش ر ط ة ا ل م س ج ل ة تحمل ق ن و ا ن من ن ف ح ا ت ا ل ع ا د ل ي ة ننقلها من جامع ا ل ع ا د ل ي ة في حلب تحت ر ع ا ي ة و ع ن ا ي ة واشراف ف ض ي ل ة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى ومع الشريط الاول الشريط نستمتع بتسجيل ل ح ف ل ة اقيمت ل ي ل ة عيد ا ل ف ط ر السعيد س ن ة سبع وثمانين و ث ل ا ث م ئ ة والف من هجره في المصطفى صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم فؤادي <تصفيق> قد أبروا واني قد أ م ر بهم غرام وجثني قد تناهده السقام و ا من قد ت ه ر ت بهم و ل ا م و ر لغير جمالكم نظري حرام ك ل سمعت من العواذل كل لوني وكنت عرفت لفضيله <تصفيق> ا و د ك ت و ر محمد راتب ا ن Bye-bye. ف ل ي ت موسوعه ا ل ح ي ا ة م س ي ة و ل ي ت ترضى ك و ا ل أ س ا م ض ا ه سنهدى. ومدل فقري في تجليك بالغنى و أ ن ت هو الموجود حقا ولا أ ن انا إذا تحق م ك ل فكل الذي فوق التراب, التراب. بالله و فوق ترامو ج يا غاية منا بمن نبيني أهوى وهات كؤوس الراح ترثا وسقني حبيب الرماني بالحدود ومنني ل تنادى على هجري ويزعم انني تلوث وان الموت من دون س ا ل و ث ي you you <laughs> you <smart noise> لا تضل خيالك من مصيرك واحلى وحياه الوجه اعيش كل حي لا لست أ ه و ى غيره فهوى الاوثان ل ت ع ل ا ل م ه الشفيع م ش ف ع ا ع د و ا ان جئت ي ا بن لؤلء حي ع ن الحي من قال لؤلء But it is a great I'll take it. I'll take it. you、okay.